الدرس الثالث فوائد الأعياد واحد أهمية الأعياد الأعياد الدينية والوطنية فوائد كثيرة منها الاجتماعية ومنها الفردية الأعياد أيام بهجة وسرور فهي تنشر المحبة والمودة بين الأفراد الذين ينتسبون إلى الدين نفسه أو الذين ينتمون إلى وطن واحد. وتسود العيادة الدينية روح التعاون والتضامن بين المسلمين، حيث يقدم الأغنياء مساعدات الفقراء قبل عيد الفطر المبارك. وذلك بتقديم الزكاة وصدقة الفطر. أما في عيد الأضحى المبارك فيوزع المسلمون الذين يذبحون الأضاحي اللحوم على الفقراء. بالإضافة إلى ذلك يتبادل الناس الزيارات والتهان والهدايا أما العياد الوطنية فتسود فيها روح العزة بالوطن والسيادة والحرية والاستقلال فالكل يشكر الله على نعمة الوطن